بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون, وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يُنْجِ جُلَّ اللَّيْلِ فِيهَا وَيُنْجِ نَهَارًا فِيهِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّنْ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ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 يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ايا شاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ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 جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكيل؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به؟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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا ومعلانية يرجون يرجون تجارتا لن تبور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 وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحل لنا دار المقاومة من فضله ضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب والذين كفروا لهم نرجهنما لا يقضى عليهم فيموتون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير 114. فذوقوا فما للظالمين من نصير 115. إن الله عالم غيب السماوات والأرض 116. إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض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 تروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعده الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا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 لَئِن جَاءَهُم نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِن أَحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُم نَّذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ